واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرغا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن اكتراه وأعانه عليه, وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساقر الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر وأخفى في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما إنه كان غفورا رحيما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 لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل ادالك خير ام جننه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء صغيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم انتم اضللتم عبادي فيقول ان انتم اضللتم عبادي ها هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتم حتى نسوا حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 وَقَدْ إِنَاءَ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلَ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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك الله تغتينا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِذْ كَادَ لَيُضِلُّونَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَقْنَا عَلَيْهِ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 وهو الذي أرسل الرياح بشر بين يدي رحمته وأزل من السماء ما أقهر لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجود للرحمن قالوا ومن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء أبروج وجعل فيها سراج وقمر منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أو أراد شكرًا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 والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرمت الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرمت الله إلا بالحق ولا يذلون وما يفعل ذلك يلقاها ما